اِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْقَوَاعِدِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَسُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبَلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْوَ فَهَالَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعس لهم واضل ذَلِكَ ذلك بان لهم كره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 الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأنهار نار مفول لهم وكاين من قريه هي اسد قوه من قريتك التي اخرجت كاهلكناهم فلا نصر لهم افمن كان على بينه من ربه كمن زين له ثوب ادعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار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 طَعَامَ أَمْعَائِهِمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا فَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا قَالَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَفَال قُلَائكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ على واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا أَن أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لا لهم اذا جاءتهم ذكرهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أَرَيْنَاكَ هُمْ لهم ولا تعرفن في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولا نبلو انكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كَفَرُوا وصدوا عن سبيل الله وساقوا رسله من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا لا يضر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الوسول ولا تبطلوا أعمالكم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتبعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إن اَلْمَحْيَا الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ اللَّهُ آمَالًا إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُسْقِمُكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ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 أنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا